يعتبرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتبروا لن نؤمن لكم قد نبان الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم ترجون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون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 الحوامد الفاسقين الأعرار أشد خرور ونفاق وأجدوا ألا يعلم حدود ما أنزل الله وأجدوا ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعرار يتخذ ما ينفقه غرما ويتربس ويتربس بكم الدوائر عليهم دائرة السمو واللّه سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفقه باتل العين دالّه وصلوات الرسول